هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيّن فيه درجات الغربة وأن الغربة أقسام درجات ومراتب وليس على منزلة واحدة بل هي متفاوتة بتفاوت أحوال الناس ولذلك قال رحمه الله قال فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان ظاهرة وباطنة ظاهرة يعني يشهدها الناس بأبصارهم وباطنة وهي ما يتصل بأعمال القلوب وأحوالها وهي شأن لا يوقف له على حق حقيقة في التفاوت بين الناس تفاوت عظيم يقول رحمه الله فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينفد وليس بباق وأما الغربة الباطنة وهي غربة أعمال القلوب فغربة الهمة وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد يقول فإن أولئك أي العباد والزهاد والعلماء واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم لكن العارفين يقول وهؤلاء واقفون مع معبودهم